بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوا. إلا استمعوا يلعبون. لاهية قلوبهم 113. والذين ظلموا هل إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون رَبِّي قال ربي يعلم القول في السماء وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ما منت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون وما قلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم لوعد فاجئناهم ومن نشاء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 وما خلقنا السماء وَالْأَرْضَ وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لَهُ لاتخذناه, لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين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 اخذوا الهه من الارض هم ينشرون لو كان فيهما الهه إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسال عما يفعل وهم يسألون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 ما خلفهم ولا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى وهم من خشيتي مشفقون ومن يقل منهم انني الاله من دونه فذلك, فذلك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 وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ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 وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن حين لا تَتَنَفَّتُ فَتَبَءْتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدًّا وَلَهُمْ نَظَرٌ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ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 أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الظالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن فستهم نفحة من عذاب رَبِّكَ يا ويلنا إنا كنا إنا كنا ونضع ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإين كان مثقال حبة ورد ان اتينا بها وكفانا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم الساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه أفأنتم له منكرون ولقد اتينا إبراهيم ارشادا من قبل وكنا وكنا به عالمين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 علهم لعلهم إليه يرجعون قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ق قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إن لقد علمت ما قال أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَوْفِلَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله أفلا تعقلون فجعلناه الأخسين ولتجيناه نوطا إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكل جعلنا صالح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 فاستجبنا له فنجيناه وأهله فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء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 فاعلين وعلمنا وصنعت لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأملي تجري بأمنه إلى الأرض التي بارتنا فيها وكن بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغلصون له ويعملون ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه السني الضر وأن ترحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة, رحمة من عندنا وذكرى واسماعيل وإدريس وذلكف كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وتنن اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن عليه فظن ان لن نقدر عليه نا دافِضُونَ ماتِ أَلاَ إله إِلَّا إِلَّا أَلاَ إِلَّا إِلَّا سبحانك سَبْحَانَكَ إني كنت مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وكذلك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 صالحات وهو مؤمن فلا كفران فلا كفران لسعي وان لهم كاتب وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم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 صب جهنم أنتم لها لو كان هؤلاء إليها ما فيها خالدون لهم سيسع وهم في مشتقتهم فصلهم خالدون لا يحزنهم لفزع الأكبر وتتلقاهم بملائكة كما بدأنا أول خلق وعدا علينا إن كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض, أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن فيها ذل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 Wielu hmm.